ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما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 عن الخلق غافلين، وأنزلنا من السماء ما بقدر فسكنناه في الأرض، فأسكنناه في الأرض، وإنا على ذهاب به لقادرون، فأنشأنا لكم به جنة. نخيل وأعلاف لكم فيها لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للأكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة وَمِنْهَا ومنها وَعَلَيْهَا وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أَفَلَا تتقون فقال الملو الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل مَلَائِكَةً ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فاوحينا اليه ان اصنع الفلك باعيننا ووحينا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 فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله, فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب ينزلني منزلا مباركا وَأَنْتَ خير المنزلين في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعده القرن الآخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا, الله. أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وَقَالَ الْمَلَؤُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِنَطَائِلِ الْآخِرَةِ وَكَذَّبُوا بِالْقَائِلِ الْآخِرَةِ وَاتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتوا بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون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 قال عما قليل لا يصبحن نادمين فاخذتهم الصيحه بالحق فجعلناهم غثاء فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم انشأنا من بعدهم قرونا اخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تثرا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون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 we gaan het in in طيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون فتقطع امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون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 وَالَّذِينَ هوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هوا بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ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 فيهم بالعذاب إذا هم يجرون لا تجعروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أَمْ جاءهم ما لم يَأْتِ آباءهم الْأَوَّلِينَ أَمْ لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أَمْ يقولون به جنة بل جاءه بالحق وأكثرهم للحق كارهون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 وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط نناكبون ولو رحناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طغيانهم يعمهون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 وهو الذي ينشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون لقد وعدنا نحن واباؤنا 124. وقل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون 125. سيقولون لله, سيقولون لله قل فلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَلَا تَتَّقُونَ قُلْ من بِيَدِهِ ملكوت كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يجير وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُل فَإِنَّمَا تَسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَا بِالْحَقِّ وَ لهم لكاذبون ما اتخذ الله به ولد وما كان معه من إله إذا الذيذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون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 فعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ فمن ثقلت مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خفت مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ في الَّذِينَ خَسِرُوا وَفُسِدُوا فِي جَهَنَّمَ خالدون تلفح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 يوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عددا سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم يفسأل العادين. قال